وَأَجَلٌ مُسَمَّنَ عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَعْتِهِمْ مِنَا ya te I kanu aha mo Fa kwada kan zabu bil ha a لم يعروا كما لكنا من قبلهم من قرنهم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارها وجعلنا لنهار تجري من تحتهم وَآن شَأْن مِنْ بعدعْدهِم قُرْننا غرين وَلووْ نَزْدَلناَا عَك كتاببا فيِي قِرَطْواتين فَلَمَسُهُ بِبعديهِ مِ قَالَ ال الذيينَ كَفَرُوا إ آذَ إَِّ تِعْرُ مُبين وَقوا لَنا عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلِنَا وَقَبِلْنَا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ وَرُوا كَيْفَ كَانَ ٱلْقِبْتُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وللمن ما في السماوات وللارض كل لله كتب على نفسه رحمة لا يجمعنكم الى يوم قيامة لا ريب فيه الذين كفروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهاد وهو السميع العليم قول غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قول إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون مشركين. قل إني أخواف إن أصليت ربي عذاب يوم عظيم من يفوف عنه يومئذ فقد رأمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف نوم ilah وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَهُوَ الْقَائِنُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلَجُّ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهِدُ أَنَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَهِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً إنما هو وحيناه واحدة وإن ني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون حبناءه الذين اقوالن رو ان فسره فهم لا يؤمنون وما من من ابتدعوا على الله كذبا او كذب وكذب باياته انه لا يفلي الظالمون يوم نأشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا نُو وَاللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أَوْلَئِكَ كَذَّبُوا وَعَنَا أَظْلَمُ ثُمَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَأَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلنا عَن اَنقالوبِهِم اَكِنَّتَ نَطَايَ افقَهُ وَفِي اَذَانِهِم وَقْرًا وَاِن يَرَى كُلَّ اَايَةٍ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقول ال الذيينَ كَفرَروا إذَ إِلَّا أَثطير لَوَلين وَهُمَن عَن عَنْهُ وَيَنْ أَنَعًَا وَإن يُهلِكُونَ إَِّا أَظُثَهُ وَماَا يَشعرُ وَتر Uqifu ala nare Faqalu Ya lietna Nured Wala nukazibu Biayat Rabbina Wala Koonu Min Almu Min Bela Bada Lama Kanu Yukfun Min Qabl Walau Rudun Hadu وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي الا حياه الدنيا وما نحن ببعوثين ولم تر ا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى قَالَ فَذُوقُوا الْحَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قَدَ خَفِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُمُوا الْسَاءَةُ بَغْدَةً قَالُوا قالوا يا حضرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على قهورهم على أساء ما يزلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار خير للذين يتقون A fela taqinu Qod nalem inno liuzinu kallazi yakulun Fainnahu na yukzibunak Walakin alwalim ina bi-aiyat illa hiya jahadu fou Voilà quoi d'un ko les batons son le Quo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 ويكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل أله آية من ربه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 مَا فَرطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَا هِيَ شَجَ يَجَهُلُ أَنَاصِرُ وَطَنٍ مُسْتَقِيم قُولُوا إِنْ تَكُونُوا إِنْ أَتَيْتُكُم عَذَابٌ وَإِنْ أَوْتَتْكُمُ أوير الله تدعون إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِجَّاهُ تَدَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدَعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدَ رُسَنَنَا إِنَا أُمَمٍ مِنْ مُقَبَلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْثَاءِ وَالضَّرَّاءِ عَلَىٰ نُومٍ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ما كانوا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا أَلَيْمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ فقُطِ عَدَابِيرقَوِْ ال الذيذينَ وَلمُ وَالْحَمدُ للِلَّا إِْرَبٍّ آذَمِين قُ رَتُمُ إِ خَذَ اللهَّهُ سَمَعكُم وَأَبَ صغوََكُ وَخَتَمَا عَناَا قُلُ بِكُمْ وَخوَتَمَ عَنَا قُُ بِكُمْ مَنِلَ به. انظر كيف نصرف لآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إنتكم عذاب الله بغتة أو هل يهلك إلا القوم الظالمون وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن ءَامَنَ وَازْدَادَ إِيمَانًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ كُل لا اقول لكم عندي اخوان زائنون الله ولا ولا احلم غيبا ولا اقول لكم اني منك انتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي نعمه البصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخوفون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولك ولا شفيع لعلهم يتقون وَلَا تَتَرَدَّدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ إِثْمٍ مِنْ شَيْءٍ أَمْ وما, وَمَا مِنْ إِثْمٍ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَارَدُونَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَٰلِكَ مَا تَنَاهَىٰ بَعْضٌ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَأَنَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ عَلَيْنَا مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من حمل منكم ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصلنا آيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله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 وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم مَا صَرَحْتُمْ بِهِ وَمَا كَنْتُمْ تَكْتُمُونَ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضِيَ أَجَلًا ثم إليه مرشعكم ثم يلدعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هم لا يفذطون ثم ردوا إلى الله مولاهم العق ألاله العكم وهو أثرع العاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونا ادعونه تضرعا وخفية لان ننجينا من هذه نكونا من الشاكرين قل الله كل قرب ثم أو من, أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويزيق بعضكم بأث بعض انظر كيف نصرف نايات لعلهم يفقعون وكذب به قمك وهو الحق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 وَإِمَّا يُنْسِئَنَّكَ الشَّيْطُونُ فَلَا تَقَعُدْ بَعْدَ ذِكْرُ مَحَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا هَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ عِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُ يَتَّقُونَ وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولعوا وغرتهم العيات الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله وني ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدَنِ نَا يُوْخَذْ مِنَا أُنَائِكَ الَّذِينَ أُبَثِنُوا بِمَا كَثَبُوا لَهُمْ شَرَاب لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قولا ندعو لا يمنا لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عنا اقوا بعد اذ هدن ور كنا في كنا في تهوته الشياطين في الارض حيران لو اصحاب يدعونهم الى هداتنا إن هدى الله هو الهدى وأمرنا, وأمرنا لنسلمان رب العالمين وأنا قيموا الصلاة والتقوم وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق الثماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولو الملك يوم ينفق في الصور آرم الغيب والسادة وهو الحكيم الخبيب وإذ قال إبراهيم لأبيه أنذر أتتخذ أصل ان ني يا ارك وقومك في ضلال مبين ما كان ذلك نري ابغى هم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين لما جن علينا الليل جاء كوكب قونها فربي فَلَمَّا أَفْنَقَ وَلَنَا أُحِبْنَا فَنِينَ فَمَنْ مَّرَّ عَذْقَمًا وَبَاذِغًا قُلْهَا فَرَبِّ لَمَّا أَفْنَقَ وَلَنَا إِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فلما رأى الشمس باذغة قول هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا أفلت قول يا قوم إني بريء مما تشركون إِنِّي وَجَّهْتُ وَجَّهِيَ لِلَّذِي فَطَرَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا هَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَوْلَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدَ هَدَانِ وَلَا أُقَوِّفُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِنَّ لَا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَفِي رَبِّي كُلُّ الشَّيْءِ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا وَلَا تَغْوَفُونَ عَنَّكُمُ أَصْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَذِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ ثُلَطَانًا فَأَيُّ الْفَنِيقِ وَيْمِ أَحَقُّ بِلَمْنِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُلْمِ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 Wanu ana ha da namin qbal wamin zur ytihi dabu da wasu naimana wa ayu bawa yo sufa wamose wau Wakanikana jezi وإسماعيل واليساء ويونس ونوط وكلاً فضلنا على الآلمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَوَشْرَكُونَ عَبِطْ وَعَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْأُكْمَ وَالنُّبُوءَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِ فَقَدْ فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده قل لا أسألكم عليه أخرى إن هو إلا ذكر للآلمين وما قدر الله أقا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 وَأُلِئِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَمْ تَمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ وَهَذَا كِتَابُ نَنْذَلَنَاهُ مُبَارَكٌ مُصْوَدِّقٌ لَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّا الْقُلِرِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَّاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنَ الظَّرَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ إِنِّي أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَوَّنَ فَتَعْذِبُوهُ مِثْلَ مَا أَنذَرَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَئِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَرَ اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ وَكُنتُمْ عَنَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تذهمون إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فالق الإصباح وزائل الليل سكنا والشمس والقمر حثمانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبعر ودفصلنا آيات لقوم يعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِن نَفْسِ وَاعِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَا قَدْ يَفَصُّلْنَا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَفْقَوْن وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَغْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اخرجنا من قواير نخرج من عبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من والعياق وان داريه وسنات من عنب والزيتون والرمان مشتبا وغير متشابه أَظْفُرُ إِنَا ثَمَرُهُ إِذَا أَسْمَرَ وَيَنضِجُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّهُمْ وَقَدْ خَلَقُوا قُرْآنَهُمْ وَخَرَّقُوهُ بِنِيَنٍ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم.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 قد جاءكم بصائل من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بعفيظ وكذلك نصرف نايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أصرکوا وما جعلناك عليهم حفيظ وما أنت عليهم بوكيل وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِ أُمَّةٍ عَمَنَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُ فَيُلَبِّئُهُمْ بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ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 وَنُقلَلِّبُ أَفِيدَتَهُ وَأَبَفَولَهُم كمالَ يمِنوبِ كماََا لم يومِ بهِهِ أَ وَلَ مَوات وَذَرُم في طغانِهِم يَعْمَون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 يُعِيبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَظَرُّهُ وَمَا يَفْتَرُونَ وَنَتَصَوَّى إِلَيْهِ أَذِذَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَا آخِرَةً وَلَا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 فلا تكون أمن المبتلين وتمت كلمات ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو الثميع الأليم وإن تطع كثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله 1. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون 2. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله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 وَقَدْ دَفَعْتَ وَاسْوَالَنَاكُمْ مَا حَرَّ مَعَنِكُمْ إِلَّا مَضَتْ وَلِتُنُؤ إِلَيَّ وَإِنَّكَ فِيهَا لَا يَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَسَرَّ قَاهِرَ لِاسْمِ وَبَطْنِهِ إِنَّ 1. وَالَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ 2. وَلَا تَاكُنُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ 3. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِنَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ طَأْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَجِتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا بَصِيرٍ مِّنْهُ كَذَالِكَ ذُقْنَا الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَبِيرًا مُجْرِمًا آلِيمًا مَكْرُهٌ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْ تُفْسِدُوا وَإِذَا جَاءَتُمُ آيَةٌ قُوَلُوا لَنُّوْمِنَ لن حَتَّى نُوتِمِ السَّمَاءُ تِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتِهِ فَيُصِيبُ الَّذِينَ أَزْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَأَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَصْرَحْ صُدَرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَا يُرِدًا يُضِلَّهُ يَجَعَلْ صُدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصْطَحَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَّةُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا لايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يأمنون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكفرتم من الإنس وَقَالَ أَوْنِيَاهُمْ مِنَ النَّاسِ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا وَقُلْنَا إلا مَسَّنَا ضَلَالٌ فَاهْدِنَا إ وََبَّك حك مُون ال وَكذَانكَ نُ وَّ بَعْضَووَالِ مِين بَعْظًا بمَا كانُوا يَسبُ ي مأشَرَج وَ siأَلَمِ قم رُصلُم مِكمم يقُص أُون عَلَكم ya koful na a kumu aya te aion giro na kuko ami kuza os na afonsinal wahatuduni asido a afonsmu ذالك الَّذِي لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ I yasha yhibe ku a yastaxlifmin badi kumba yasha o kamma askom Kama as kummin zu te qmi nawa وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا أمام كانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له آقبة الدير إنه لا يفلع الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا فَرُعَ مِنَ الْحَرْفِ وَنَنْعَ مِنَ صِيبًا فَاقْوَلُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُ إِلَى اللَّهِ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 لا يطعمها إلا من نساء بذعمهم وأنآم حرم الظهورها وأنآم لا يذكرون اسم الله علي افتراء علي فيجزيهم بما كانوا يفترون وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ لَنْعَامِ خُالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَذْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِي سُرَكَاءَ فَيَجَذِيهِمْ وَصْفَاهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قد خفر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتناء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وَووالَّذِي أَنْ شَعَزََّاتٍ م روشَاتٍ وَإِر مَروشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَزَّرَع وَنَّخْلَ وَالزرع مُخْتَانِ فَ نُكْهُ وَالزَّتُ لَا وَرغُ مار كُلُوا مِن ثَمَنِهِ إِذَا أَصْمَرَ وَآتُوا عَقَّهُ يَوَمْ عِصْوَدِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ لَنْعَمِ حَمُونَتَّا وَفَرُشَّا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ نَكُ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماثي اثنين قُنَا فَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ نُوسَيَيْنِ أَمَّ اجْتَمَنَتْ عَلِي أَرْحَامُ نُوسَيَيْنِ نَبِّئُنِي بِعِلْمٍ كُنتُم صَوَدِقِينَ وَمِنَ لِبِلِ اسْنَيْنِ وَمِنَ Wna koini a ma aamiu say yaini am natama aadahi a aamuunus yai Am ku tosada a wa fu komo mua uha فma luomm الصبر وير الم ان الله لا يذيق الظالمين قل لا ازيد فيما اوحي الي محرما على طعام من يطعمه الا ان إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه لجس أو فزقا إلا لغير الله به فما نضطر وغير باغ ولا آذ فإن ربك غفور رعيم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 bahin wa en na ma fo diku sae kazadu ka fako wado ko zo amati wa seha wala فيقول الذين أشركوا لو سأظرم ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حظمنا من سيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قول هل عندكم من علم فتخرجوننا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء نهديكم أجمعين قل هل من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 قل تعال واطل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به سيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواعش ما ظهر منا وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصلكم به لعلكم تحقنون ولا تقربوا ما لم يتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيد والميزان في القصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قرب وبأهد الله أوفوا ذلك وصلكم به لعلكم وأن هذا صر وطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله ذلك وصلكم به لعلكم ثم آ تَناامُث الكتَاب ما من على الذي حثَنَ وَتصين لكل شيءَ على الذي حسَنَ وَتَفصيلكل سَ إهُدَ وَرحمَعَهُ بق رَّه يمِن Wahaza kitabuna zaana مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ uu watta kula a ko turamuuna a taulu a ta qudo en nabau لغافلين او تقولوا لون ناء انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن الله من Kذب b'áyات الله واصود فعنها سنجذ الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما نها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ان الذين فرقوا دينه وكانوا جميعا لاستمين في شيء انما امرهم الى الله ثم ما ينبئهم بما كانوا يفنوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيعة فلا يجزل إلا مثلها وهم لا يظلمون قلنني عدن ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة عبراهما حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لذا شريكنا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Kula, غير الله, أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزل وازلت وزل أخر ثم إلى ربكم مرجعكم فيربعكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الذي جَعنَكُمْ خَلَِ فَا نَض وَفاء بَعْضَُمْ فأَوْقَ بعْضٍ ضَرجات لبَلُ وَكُمْ فيِي مَا آتكُمْ إِ رَبكَ سَرعُ العِقُابَ وَإِنهُلَ غَفُورُ الرَّأم